تمساك بحبل الله والتابع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلحوا ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحوا وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تأك في القرآن بالواقف قائلا كما قال أتباع لجهمين وأسجحوا ولا تأك للقرآن خلق قرأته فإنا كلام الله بالأفض وَقُلْ وقل يا تجل الله للخالق جهرة كما البادر لا يخف وربك وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمستاق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضي لتنفحوا وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدحوا إلى طابق الدنيا يمنوا بفضله فتفراج أبواب السماء وتفتحوا يقولوا ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحوا روى ذاك قوم لا يردوا حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدم ثم عثمان وربيعهم خير البريات بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحوا وإناهم والرهط لا ريب فيهم على نوج بالفردوس في الخلد تسرحوا سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامير فهر والزبير الممدح وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به فهو مصلح وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم وعظلمة النار زحزح ومن بعدهم واتابعونا بحسن ما حذو حاذوهم قولا وفعلا فأفلحوا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 ولا تنكرا جهلا نكرا ومنكرا ولا الحاوض والميزان إناك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفاحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِلْخَالِقِ شَفِيعٌ وَقُلْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَقُّهُ مُوَاضِحُ وَلَا تُكْفِيرَ أَهْلَ الصَّلَاةِ وَإِنْ عَصَوْفَ كُلُّهُمُ يَعْصِ وَذُو الْعَارِشِ يَصْفَحُ ولا تعتقد رأي الخواريج إناهما قالون لمن يهواه يرضي ويفضح ولا تاك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قولون ونية وفعل على قول نبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعاته ينمي وفي الوزن يرجح ودعا أنك أراء الرجال وقولهم فقولوا رسول الله أزكى وأشرح ولا تاك من قوم تلها بدينهم فتطعان في أهل الحديث وتقدحوا إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح